حمامي يا شادي الواح حمامي يا شادي الواح هيا ابتني لي زيل الداح هيا ابتني لي الروح ما هي بمرتاح الروح ما هي بمرتاح من حالها والجروح جراح من حالها والجروح جراح ليش أفت الطير بجناح؟ ليش أفت الطير بجناح؟ يكفخ جوال فضاء مفتوح، يكفخ جوال فضاء مفتوح. قامت بالشواق نواحه قامت بالشواق لا شك عيا سر الناح لا شك عيالي سر الناح حمامي يا شادي الوحى هيا اغطني يا ليزيل الدوح هيا اغطني يا ليزيل الدوح يا الدوح ما هي بمرتاحة Ruhmahebi mertahah Min hala hawa al-juruh-juruh Min hala hawa al-juruh-juruh Suhih mafiil hawa rachaah Suhih mafiil hawa rachaah لا صرت عن غايتك مطراح لا صرت عن غايتك مطراح والحب بلواه فضحه والحب بلواه فضحه راعيه لو يا مفضوح راعيه لو يا جحده حمامي يا شادي و يا شادي Hei att niya nizzin addor Hei att niya nizzin addor Arroch maheb mertaha Arroch maheb mertaha Min hala hawaa aljuruh juruh Min hala hawaa aljuruh شكوى ما تشفي في الجراحة شكوى ما تعيش في الجراحة والراحة عليها تروح والراحة خطران عليها تراح دايم بلا سرار بوح دايم بلا بوح لو كان ما في الحكي مصلح لو كان ما في الحلق مصلوم حمامي يا شادي الواحة هيا اقتني يا نزيل الدوح هيا اقتني يا نزيل الدوح الظوح ما هي بمرتاحة الظوح ما هي بمرتاحة من حالها والجروح جروح من حالها والجروح الجروح